بسم الله و الحمد لله والسلام و رسول الله ليه ألبت ليه ألبت ليه حرام عليكم مش تعطوه على ما لجيها واحدة دول مش أقلبين على دول ليه؟ مش تعطوه كده يا كده يا كده أيها باب صلاة التطوع و أوقعات الناحي ضوض المربع التطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة يبقى هنا التطوع في اللغة اسم يدل على الفعل واستعمل في الفقه في المفعول اسم يدل على المفعول وا اختص غير الايه غير الواجب في مكان حد اصطلاحا بدل نقول شرعا لان معنى شرعا ايه يعني استعمال الاستعمال الشريعه استعمال الشارع يعني ربنا او النبي محمد صلى الله عليه وسلم لانه مخبر بما اوحي اليه من السنا ومن تطوع خيرا هل ده معناه ان يفعله برضه وهو ليس واجبا عليه يبقى فيها نظر شويه طيب يبقى لو قلنا أن تفسير التطوع في لفظ الشارع بمعنى أن يفعل شيئا يساب عليه وهو غير واجب عليه يبقى ده استلاح شرعي أو حقيقة شرعية وإلا تبقى استلاحية وأفضل ما يتطوع به الجهاد في بعض الناس سوى بين التطوع والنافلة والمستحب والمندوب والالفاظ اللي انتوا عارفينها والسنة يعني الفضيلة ممكن برضو ان كده ايه ده اجاب فرخ ايه معتزة اللمين ده طيب وباباهم فرق بين التطوع و عندنا في الحصه رقم 3 هو فعل النفل والنفل والنفل الزيادة ويرضفه السنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه وقال بعضهم التطوع ما لم يثبت فيه نص بخصوصه والسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما لم يواظب عليه ولكنه فعله طبعا المستحب يعني دي اطلاقات الحقيقة مهيش مهيش اطلاقات يعني لا يعني مستخدمة بس مش دائمة يعني لا تستخدم دائما فأحين يقوله سنة على انه فعله مجرد ان يفعله وقاله ده يقوله ده سنة واظب او ما واظبش و اللي استدل عليه بالقول او بالفعل او بالقواعد او بغيره لهو زي التطوع هنا ما لم يخب فيه نص بخصوصه إنما علم بعموم النصوص وأفضل ما يتطوع به الجهاد ها؟ التعليم العلم والعلم أسنى سائر الأعمال هو دليل الخير والإفضال ولكن يعني هنا في نظر في كونو آل يتطوع به إلا أن يقول أن القيام بفرض الكفاية يسمى تطوع يعني من جهة فاعله لأن له أن يتركه لغيره أو يقوم به غيره وهو يكمل يعني يحسم يقوي مش عارف إزاي جعلينه كده ها نعم الشيء الثمينة العقيل العليم وقاله الصحيح أنه يختلف يختلف بختلف الفاعل ويختلف الزمان طبعا مفيش خلاف الجملة الأخيرة اللي هو بيقولها لأن احنا عندنا مسألتين أي الأجناس أفضل دمجية الإطلاق ثم بالنسبة للشخص المخصوص في الحالة المخصوصة أي الأعمال أفضل دي مسألة أخرى فما يقيم لا يدعى ان فيها خلافا بتفضيل بعض الاعمال عن بعض او انه يختلف بالحال والشرص ونحن. دي مسألة ودي مسألة ايه افضل جنس وافضل جنس بنعرفه علشان لو تساوت احوال العبد تساوت المطالب بالنسبة له يبقى يختار ايه ولكن العلماء فوق المؤمنين درجات بسبعمائة درجة بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام وهذا تفسير الآية فدليل القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم كلهم مرفوعون والذين أوتوا العلم إيه يرتفعوا درجات أخرى سبعمائة درجة ولا من يوصف بذلك أحد ولكن في بعض الأحيان يكون الأقل في الجنس أفضل للشخص يعني انسان قوي غبي. وإحنا محتاجين يعني مش زي حد ولا حاجة بتتحك لي يا مستفى أنا بتكلم عادي بجد فلاقيته وإيه بيتحك فطبعا استدعى ان انا يعني هزار عليه بقى هو, هو اللي بيعمل في نفسهم ده مصطفى مصطفى مش غبي يعني انما يعني نص ونص هو, هو مش غبي بس بيستخبى ساعات زي اخوكم كان الشيخ محمد يطلب منه حاجاته استغبيت بقى يعني عمل انه مفهمش يعني كان شغال مع محمد كان يطلب منه حاجات كتيرة يعني بس مش انت محمد تاني كان قابلك يعني ويقول لي انا استغبيت عليه بقى يعني عمل انه مش فاهك طيب واحد قوي احنا محتاجين دلوقتي يعني طبعا الكلام ده مش فيه جهاد الدفع يعني العدو هجم مش هندور بقى نقول العلم افضل وان خلاص ده بقى فرض عين ان كل, كل البلد تبقى متأهبة للقتال وتحت امر الحاكم فيقول انت مثلا بتعرف تلعب مثلا هنقفو مثلا كرة درب المقاتلين وانت بتعرف تدرب سلاح يبقى انت هتمسك السلاح وانت ما بتشوفش زي حالات كده وتعبان وكحيان وتطلع تستلم هناك كنت هموت همك عندهم يبقى ايه روح تدفل مثلا في القبر عشان تريحنا من أكلك وشربك و... واحد زي الود محمد ده ما شاء الله طبعا جسمه فزيع بيعمل نص دارته ويقع فده يمسك تصوير المعارك عشان, ي... عشان يبقى يفرح العيال بعد كده وبتالي يعني يبقى الكل متأهد وممكن يبقى واحد يقول له راجع لنا الأحكام الفلانية مش مانع يبقى مشتغل بالعلم من أجل الليه. إنما فرض هجم علينا مئة واحد وإحنا 85 مليون واحد طيب يعني بعت لهم مثلا مية زيهم ولا متين ولا بتاعي خلصوا عليهم وخلص يعني إنما مش ده اللي كلامنا فيه يعني إنما إذا هو جمنا يبقى الكل متأهب يعني الوالي الحاكم الإمام يختار الأنسب للمهمة علشان يدفع عن البال يبقى ما فيش كلام في الله إنما الجهاد من أجل الفتح يبقى العلم أفضل ولا الجهاد أفضل يبقى ده مسألة يعني مسألة مختلفة عن حكاية الهجوم علينا ولكن طبعا اختلاف الأحوال يجعل بعض الأجناس الأدنى أفضل من الأعلى لا طبعا ما فيوش كلام يعني مثلا فيه في التحرير بيضربوهم وبتاع الناس تروح تدفع عنهم وتقاوموا كده وانت رجعت تبقى ت تعلم العلم فيش مانع ان يبقى ناس على الذكر وناس في اللي هناك وناس بتحضر الدعاهه وناس بتجهز وناس مشغوله بالواجبات الاساسيه من الدعوه مثلا في الكليات ويعمل كده يعني يبقى في ناس كده وناس كده وناس كده علم وعباده ودعوه ما اه اه بالنسبة للأحوال يعني لا يعني دلوقتي انت طلع الشروق عندك تفضل تذاكر من الشروق لحد الظهر ولا تصلي الضحى تصلي الضحى افضل من دراسة العلم انت الوقتي مفيش حاجة تستدعي انك تعمل ده وتسيب ده يعني مثلا مفيش حد هاجم علينا مضطر ندفعه مفيش ناس دخلة علينا عايزين نعلمها الصلاة والوضوء مفيش مثلا الناس صيع بره عايزين ندعوهم إلى الله مفيش ظروف زي كده يبقى تختار ايه ده ندور على اعلى الاجناس بقى فنقول انه يصلي الضحى مثلا بجزء ولا بجزئين وبعدين يشتغل بالعلم لحد الظهر مثلا مفيش حاجة يعني اخرى حاجة خاصة زي مقالب من الجوزة كده مش نحن درسنا الرسالة دي زمان مر يا زر قبليكنتم ورسالة بتاعت ايه لفتة الكبد الى نصيحة الولد او حاجة زي كده فقال له تقل تصلي الضحى بجزئين وتقعد تقرأ العلم لحد الظهر وبعدين تقعد تقرأ العلم لحد العصر وبعدين تقرأ العلم لحد المغرب وبعدين تصليه بين المغرب والعيشة مش عارف كم ركعة وبقى تقرى العلم لحد العيشة وبعد العيشة تصلي بجزئين كل حال عنده جزئين الوحدة عنده جزئين وبعدين تقرى العلم مش عارف لحد ايه واني تنام شوية واني تصحى تصلي مش عارف ايه كمان فيبقى الصلاة الضحى بجزئين وبعدين تقرى العلم جوز اه آه طوعا يعني ده كذا صحابي سيدنا الدرداء وسيدنا ابو هريرة مسعود يمكن لأن أتعلم العلم ساعة خير عندي من قيام ليلة آه إنما يعني ما يتركش برضو النبي ما تركش قيام الليل صلى الله عليه وسلم ويستعن به على العلم وعلى غيره إن لك في النهاري سبحا طويلة إن أشيئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل فأنت مستعين بقيام الليل على زي من مستعين بالاعتكاف على عمل السنة مستعين بالقيام على عمل النهار مستعين بأزجار الصباح على أول الليل النهار وعلى أزجار المساء على بقية النهار والليل وهكذا فيبقى الأشياء دي مقدمة والباقي نعمل إيه نقعد نلعب جيمز ولا بعد ما صلينا الضحى بجزء مثلا او بحزب يفرض يعني انت هتصلي بحزب بالليل وحزب بالنهار تقعد تعمل ايه افضل تصلي نوافل ولا تعلم العلم لا تعلم العلم افضل بعد, الرا... بعد الاربع ركعات بتقعد تعلم العلم افضل وكل ده يعني مع التعارض ننظر في الأفضل فلو الدرس شغال وما صليتش السنة كان درس الإمام مالك ما تصليش السنة ليس ما قام إليه بخير مما قام عنه كان درس حد تاني بقى فيها نظر يعني طبعا لو الامام معروف من الحنابلة النحامد ده طبعا حاجة يعني فضيع <تصفيق> طبعا جمهور العلماء على أن العلم أفضل فقالوا أفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم تعلم العلم وتعليمه ولكن ده اختيار الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك فضلوا العلم قولا واحدا والشافعي نقل عنه للصلاة أفضل شيء ولكن والله أعلم الصلاة هنا الفريضة أفضل الأعمال فقال الصلاة إيه على وقتها دي الفريضة وزيك قال على وقتها فما يحملش كلام الشافعي على أن الصلاة يعني التطوع أفضل من العلم وإلا فالمذهب متفق ومنصرم على أنه تعلم العلم والاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادات دا دي يعني ما أعرفش إزاي نقل عن الشافعي قال الصلاة دا مسألة عند الشفعية يعني متكررة ومذكورة ويعني وبيتخنقوا معهم كمان على موضوع الزواج وموضوع العبادات و... فالنقل هنا الحقيقة مش دقيق بالمر فالعلم خير رافع إلى سيمة فخو الإمام الشافعي فوضن عم المستطرة لم نجد того نظيرهم بريش مشته مطابقا اني التدافع وموارد موارد مطابقا لوارد اتفاقا يجب ان نخاصه بالسنه وبعد اصحاب فهل الخير الرفيع سينفق لمن مشه بالمعنى استدل الشبه انه العلم خير رافع يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اتقوا العلم درجات لا سيامه فقال امام احمد بن محمد <تصفيق> <تصفيق> مش باشيه ها باشيه بالسوبر ماركت ده بس الحمد لله بس يابا اتفضل بس يابا اتفضل كل خلاص لا سيما فقيه الامام الحنبلي اللي هو حنبلي شافعي زينا يا الشنا.. شنابل احنا شنبالي أو حنبعي <تصفيق> سادة الحنبعة ممكن عشان الشعر بس إنما في الأصل الشنابل على اعتبار أن الشافعي سبق أحمد احنا طبعا فضلنا قلنا مذهب الشافعي وأحمد حوالي 13 مبرر فضلنا مذهب أحمد على مذهب الشفية للدراسة بست مبررات على الأقل لأن الشيخ بدران ناقش من جرح في المسألة دي فقلت له ست, ست مرجحات وبعدين الوقت يعني دخلنا في كلام تاني إنما لو سبني كنا الله أعلم جبت كام, كام تاني دراسة مذهب الحنبالي مقدمة في هذا العصر وهذا الوقت بمبررات كتير مرجحات كتير قلت امبارح منهم 6 وطبعا المتامل ممكن يجيب اكتر من كده ها ما عندهم قبل كده يا خالد وكتبتهم انت فاينهم ما اسمه بتاعها اظبطه مره زمان جدا اول حاجه انه مذهب الامام احمد لا منقولش إمام أهل الصنة لأن ده مش تفضيل على على مذهب الشافحي يعني منقدرش نقول, نقول كده نحن بنفضل دراسة المذهب دراسة المذهب مش المذهب كمان فرق بين تفضيل الإمام على الإمام وبين تفضيل المذهب على المذهب وبين تفضيل دراسة المذهب عن دراسة المذهب لان انت ممكن تبقى مثلا في السعودية ونقرر ان مذهب الشفعية مثلا بفرض قررنا انه افضل من مذهب الحنبالي انما دراسة مذهب ايه هناك افضل الحنبالي يعني فرق بيه ممكن لو قررنا المذهب احسن ده ميا فللوقتي اول مرجح لمذهب لدراسة مذهب الحنبل عن المذهب الشفعية اه أولا في عمل الإمام أنه كان ناصر للسنة السنة من جهة يعني في مقابلة البدعة وإحنا محتاجين هذه القوة النفسية في مقاومة البدعة والصبر عنها ودفع شرها وإحنا منبقاش متساهلين الشافعي لم يتعرض لما تعرض له الإمام أحمد في استدفاع البدعة ومخلفتها ومقومته فده معنى مراد ومناسب للعصر أن يبقى موجود المعنى الثاني أن مذهب أحمد فيه روايات كثيرة قد تشمل كل مذاهب العلماء وهذا يعطي مجالا أوسع للاختيار اختيار ما يناسب حال المكلفين في هذا العصر لأنه كما قال الشيخ العثيمين والشيخ نجيم المطيع وغيرهم الشيخ السادسابق وآخرون كثير يعني من معظم أهل العلم المعاصرين أن الناس الآن ضعفوا جدا لدرجة أنك لو أردت حملهم على العزائم تركوا الديانة يعني تركوا جزء الديانة بالكلية الجزء اللي عايز تدعوهم إليه ولكن أن تدعوهم إلى شيء من الدين سهل نسبة العبادة تزيد لأنه هيفعل هذا الشيء بصورته السهلة إنما لو قلته له مع الاحتياط والصورة الصعبة مش هيعمله أصلا أظن واضح يعني لو عندنا مئة واحد وقلنا لهم بالصورة الصعبة هيعملوا عشر وتسعين مش هيعملوا إنما لو قلتلهم بالصورة السهلة هيعملوه تمانين يبقى مجموع العبادة أزيد في, في التمانين اللي يععملوه الصورة السهلة ولا العشرة بيعملوه بالصورة الصعبة يبقى العبادة زادت في الأمة والاسم قل لأنه اللي تارك ده قافم فده شيء مش موجود في أي مذهب يعني هنا دي تفضيل ذات الإمام أولا وتفضيل المذهب مذهب الإمام أحمد من هذا الواجه الأمر الثالث إنه الشافعية مشهورين بالوسوسة شوية والحنابلة ما عندهمش الحكاية دي فده أولى بالدراسة من هذا الواجه الواجه الرابع نعم الشفعية ليهم تحكمات شوية في النية وفي يعني بعض الأمور كده في الطهارة وفي الصلاة تضيق على الناس شوية فدايما لو قرأت كتب اللي هي مثلا تلبيس إبليس أو قرأت كتب غزة اللحفان يعني هي كلام كتب تكلم على الوسوسة أتلاقي كتير إيه وبعض جهلة الشفعية يعملوا كذا ومش عارف الموسوسين من الشفعية يعملوا كذا يعني ده أكتر عند الشفعية لأن الوسوسة سببها يعني ثلاث أشياء سببين رئيسيين وسبب مساعد أو مسبب الأسباب الأخرى ضعف الهمة وقلة الديانة والمعاصي والحجد وده بيؤدي إلى قلة العلم وإلى عدم التفكر في الدين تفكر صحيح السببين الرئيسيين جهل بالشرع وضعف في غريزة العقل قالوا بعض العلماء سبب الوسوسة جهل بالشرع و... أو عدم العلم بالش... عدم قلة العلم وضعف في غريزة العقل وطالب الناس تاني عبرت ظن الإمام مالك ها ف... ايوه حافظينت بس ينفيش فايدة جهل بالشرع وقبل بالعقل طبعا الناس دلوقتي الغباوة المصريين بالذات عندهم غباوة جامعة مش مصريين يعني المسلمين عموما الغرب سليبوا أوراثها للمسلمين في التعليم والتسقيف وكذا خلهم يقفوا أقولهم شوي طيب أتطلب طفل المصري أذكى طفل في العالم وما يكبر يبقى مثل مثل البدو بتعمل ايه الناس اللي ما بتفكرش مش يبقى غبي انما عقله واقف وما بيفكرش تفكير كويس يعني كسلان فاكر فادي ده السبب اللي الرابع ده مش كده الثالث ازاي حرامي قول تاني صح اول حاجه ايه احنا في البدع ثاني حاجه الروايات الكثيره ها الروايات الروايات اتساع المقال نمره 3 طيب اللي جاي الرابع طب تقول لي الاستاذ يعني طيب السبب الرابع او المرجح الرابع المذهب الحنبله ان المذهب الحنبله اسهل في المعاملات فالشفعية حراموا كل الشركات تقريبا معادة نعين من الشركات ومنعوا المزارعة كمان وقيام مصالح الناس الآن على الشركات المالية والوجهية وعلى المزارعة ها؟ المتاخرين أجزوها بس يعني المعتمد في المذهب في القديم المنع طبعا الإمام النموي ما بيسكتش انت عارفه طبعا فقال آه عندنا مفيش خلاف ان المزارعة دي ممنوعة النمى ابن الخطاب الشفعي ابن الخطاب ولا الخطابي قال ان يعني دي جائزة ومعمول بيها عليها عمل الناس في جميع الأمصار والأعصار عارف إيه والدليل طبعا معاها وكل حاجة تمامه 100 مية فده معناه يعني ان ايه تصيبك بقى من مذهب الشفعية في الحكاية دي فطبعا الحنابلة مثلا أجازوا شركة الوجوه وأجازوا شركة ال يعني عنواع الشركات وأجازوا الجمع بين المضربة والشركة وأجازوا حاجات كتيرة مش موجودة فالمعاملات عند الحنابلة سهلة ودلوقتي ده ضرورة والمعاطاة لو قلنا عشان يشتري الشبس يروح الولد يقول للراجل بيعني فيقول بيعتكة يقول اشتريت ولا يرجع ولا يشتري قال معطاء يعني فطبعا يبقى ادي المرجح الرابع لمذهب الحنبلي وخاصه بمناسبه العصر الامر اللي بعد كده اللي هو نمره 5 انه العلماء كنت الاول اقول العلماء الصالحين حنابله دلوقتي اقول العلماء حنابله اللي بقي من اهل العلم في العصر حنبلة واللي موجود يعني من الشفعية مات علماء الشفعية مات ولم يبقى الا الاعلماء الحنبلة الامر الخامس ان الصلاح في علماء الحنبلة أكثر كثيرا وبون شاسع بينهم وبين غيرهم إما من جهة التصوف والأشعار ومن جهة مراعاة الحكام والدوشرية إنما هناك واضح طبعا لدرس معنا مسألة الماسعة ومساله المنع من الحج ومساله كذا ولا همهم اي حاجه لا كتير يعني بيهمهمش فطبعا ده معنى برضه معنى مهم ده ها لا الصلاة والديانة وبركة دعوة الشيخ الشيخ اللي هناك وإن كان طبعا فيها ما فيها يعني ممن اعترض عليه من الاضطراب في مسائل العقيدة إنما بركة باقية في الشيخ ها طبعا ده المرجح نمرة كامل ستة المرجح نمرة سبعة ها؟ الشيخ العثيمية بس طبعا ايه مش حلو انك تقول الشيخ العثيمين الاول ان في مرجح قبلية شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية جاء متأخرا فنظم الديانه والعلم وقعد المفقود من قواعد العلم فقال العقدة تعتقد بالطريقة الفلانية والأدلة يستدليها بالطريقة الفلانية واللغة يؤخذ منها بالطريقة الفلانية وتثبت بالطريقة الفلانية والسن والبدعة يتعامل معها بالطريقة الفلانية والتخاريف اللي خض فيها الناس وهجسوا نظامها وفناتها كلها فناس تقول التسبيح بالسبحة أفضل وأحسن ونعمل على طوله وحلله و... وناس تقول السبحة حرامة لغاية دلوقتي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ويده طبعا كله ايه كلام معوش مضبط الشيخ الإسلام واظن قرأنا هنا الجماعة في الأبادات اجتماع في قيام الليل وامش عارف ايه اللي هو في الجهة دي ولا هو في الجهة دي يعني هو فرق بين الأمور بين الصواب والخطأ فرق بين, أمور الدقيقة بين الأمور الدقيقة وده احنا محتاجينه زائد انه الاشتراطات الكثيرة اللي حقها الفقهاء هو اعترض عليها لان ما عليها دليل في العبادات والمعاملات وكان زمان مش محتاجين قوي لكلامه والناس عندها عزايم وبتاخد بالاحتياط ومش هميمه انما دلوقتي بقينا محتاجين قوي لكلامه لان دلوقتي احنا فيه امور مش قادرين نغيرها يعني الامور المالية دي كلها ده منظومة متكاملة عايز, عايز تغير فيها بالقدر المناسب فالاشتراطات الاحتياطيه اللي كانوا بيشطبوها ممكن ما تناسبش العصر دلوقتي وبعدين ما فيش عليها أدلة لاحضه زي ما بيقولوا يعني ادلتها ضعيفه وظنيه وهميه وكده فده المرجح 7 المرجح الثامن انا كل ما ما قلت ارجع تم واحد كام يا علا خلصنا كام 7 طيب خلصنا سابقا بطول ستة ليه؟ قلت سوا المرجح التامن الشيخ الاوسيمين الشيخ الاوسيمين عمل حاجة محدش عملها لا قبله ولا بعده في التاريخ التاريخ قسمين العلماء التاريخ وعلماء الامة قسمين قسم علماء كبار ألفوا الكتب بلغتهم ليخاطبوا طلبات العلم الحقيقيين وقسم تاني ألف ليه العامة والتغام واللي موجودين ودول اتصفوا بعدم الإتقان وعدم التدقيق والتسهيل في غير محله ومشاكل كتيرة ملاحظة طبعا في نقدنا للكتب المحدثة غير بقى الاختلال في العقائد والاختلال في أمور كثيرة الوحيد اللي قرب يعني شرح كتب السلف كلها تقريبا يعني كل العلوم يعني مش كل الكتب يعني في كل علم وفي كل شأن شرح في الفقه شرح وفي الأصول شرح وفي اللغة شرح وفي البلاغة في العروض والتفسير والحديث وفي كل حاجة القواعد الفقهية في كل شيء فطبعا تقريب الكتب دي يعني أمر في منتهى الأهمية احنا محتاجين علم السلف مشروح ده اللي احنا كنا محتاجينه إنما علم الخلف تعبان ومش الخلف المحدثين دول وعلم السلف مش قادين نفهمه فكون واحد يشرح لنا قاله ايه يبقى هو ده يعني الجواهر اللي احنا عاوزين فده مرجح تامن ليه؟ لان وجود الشيخ العثيمين يمهد لك فهم كتب السلف ما تلاقيش ده بقى في اي حت يعني مش هتلاقي ده في اي مذهب تامن المرجح التاسع المذهب الثاني يستفيد ما يستفيد من بعض ولكن اما تدرس انت كلام الحنابلة هيبقى لانه هو بيشرح كتب الحنابلة اه يشرح كتب الحنابلة وده طبعا يسهل عليك الدراسه يبقى حنبله في حنبله يعني لما الانسان ينتهي يعني ينتهي من دراسه الحنابله ويدرس بقيه المذاهب فأوله بمحتاج حد يشريح له كتب له يدرسه والأمر التاسع أن الشافعية عندهم شيء من التعصب والتعصب ده ليه صورتين الصورة الأولى التعصب في تقليد الأيمة الصورة الثانية التعصب للمذهب التعصب في التقليد يعني انه يختار القول اللي نقل له ويتعصب له ما يبحثش قوي في الأدلة أو في النظر أو في الراجح أو في كذا وده طبعا معنى مش كويس الامر الثاني التعصب لعموم المذهب لانه يقول لك الشافعي يعني من جهة الفقه كان تمكنه واشتغاله اكتر من احمد احمد يعني كان ليه في الحديث اكتر من الشفيعي بكثير كان امير المؤمن في الحديث وكان في السنة ودرق البدعة وكان فيه امور كثيرة والشفيعي طبعا يعني قوته غلبته في الفقه مشهورة فيقول لك يوم يتعصبوا المذهب الشفيعي ويتعصبوا للمسائل عشان مسألة التقليد مذهب الحنبلة أولا أقل تقليدا ويعني إعمالهم لي القواعد والأمور أقل يعني في سجود السهو اللي احنا خدناه تلاقي ناس قالت مثلا السجود قبل السلام وناس بعد السلام والأحناف قال لك باي خليها بين باي فيسلم تسليمة واحدة بس وبعدين يسجد لسة وهيسلم التانية عشوة حديش يزعي يبقى لا قبل السلام كله ولا بعد السلام كله الحنابلة قاله لأ اللي ورد فيه قبل السلام يبقى قبل السلام واللي ورد فيه بعد السلام يبقى بعد السلام واللي ما وردش فيه ده اللي ما فيه يبقى قسلوا اللي هنا الاجتهاد على cents على غير محل النصوص فده يدي يعني إذا تقول إيه اشعار كده يعني معنى في النفس بمحاولة القرب من السنة والتزامها بقدر الامكان ويبقى بس الاضطرار عند العجز عن لزوم السنة بال... بالاجتهد بالرأي والقواعد وكده التعصب للمذهب بقى انا قلتلك سبب ايه وفيه معنى كمان بيؤدي الى التعصب في المذهب خاص باهل مصر إن أهل مصر شفعية يعني الشفعي كانوا نعيش في مصر فوجه بحري شفعية وطبعا وجه قبل إيه؟ ملكية والقانون حنفي فتلاقي أهل مصر متعصبين القانونين متعصبين لها بحنيفة والبحريين غير قانونيين متعصبين للشفعي وإيه وفي الجنوب متعصبين لماذا وللاسف وللاسف انه خاصة في الازهر ومواطن العلم متعصبين ضد شوف متعصبين مع ومتعصبين ضد المذهب الحنبلي وده طبعا مش مطلوب فاختيار المذهب الحنبلي يعالج يعالج التعصب ده يعني أنا شافعي أحب الشافعي جدا جدا ومهما مضح في غيره من الأئمة إنما حب الشافعي مستقر في قلبي بطريقة ما بتتزحزحش فلما جان بقى أقول الإمام أحمد وأقرأ أوصافه وأقرأ فضائله وأشعار فيه الأمور تختلف واللي ما تختلفش تختلف وطبعا الناس اللي بتحضر إبراهيم بيحضر هناك عند المشايخ الشفعية الكبير والأوسط والأصغر, والأصغر والأصغر والأصغر أربعة شفعية بيحضر لهم ويقولوا لماذهر الشفعي مش عارف نصر الحديث يعني محمد مش نصر الحديث ولا حاجة طب ده إمام أهل السنة أمير المؤمنين في الحديث الشفعي مش أمير المؤمنين ولا أي حاجة يعني مثلا حافظ كان إنما محمد طبعا ما فيش حد بيداعي إنه وطبعا الفقه يعني يقومه يعني يبقى فيه تعصب فطبعا احنا ضد التعصب وبعدين تلاقينا برضو علاجا للتعصب انما بيجي سيرة مالك بنوضح فضل مالك انما رأي مالك اعلاهم نفسا انما المذاهب المذاهب افضلها ايه دي مساله ثانيه انما كشخص الامام مالك امير المؤمنين في الحديث وفي الفقه وفي الهيبه وفي المكانه وفي الزهد وفي كل حاجه يعني طبعا ملوش مثيل طبعا الزهد سيدنا الامام احمد ايه يعني اشهرهم في الزهد انما الامام مالك اشهرهم في التعظيم وفي الهيبه وفي كذا وطبعا الامير المؤمنين في الحديث الامام مالك امير المؤمنين زي الايه وفي الفقه طبعا ملوش مثيل فايه بقى اللي بقى الناس كلها بنحب الائمه كلهم وما فيش تعصب وما فيش واحد يبقى متغاظ اخوالك كنا نمدح الامام احمد يبقوا زعلانين ومتغاظين واسالهم كده بينك وبينهم واحد كده قول, قول له يعني بينك وبينه اما بن حد يمدح في الامام احمد بتبقى متغاظه يقول لك يا بابا متغاظ حصل <تصفيق> غلط ها؟ امره ذكر مثال للحاشيه حاشيه في ما ذكرش ايه؟ مش يعني ليه ما ذكرش امثله؟ هو بيقول لك ما تذكرش هنا امثله للحنابله. سؤال كده فعلا؟ قال لك ما تذكرش امثلة للحنابلة ها؟ بيهضر لا ما بيهضرش موضر بيهضر اهو ده طبعا ده التعصب المنقوط التعصب المنقوط يعني اصلا انا عشرت الشفعية طوال انا طول عمر شافع يعني ودخلت الكلية شافعي واتخرجت منها شافعي اتخرجت على المذب الشيء درسته ما درستش الحنبالي بدأت درست الحنبالي بعد وخلصت الشريعة فالمعاشر الشفعية طول عمر يعني وده كانوا واقع يعني واقع والناس بتقولوا صراحتك يقولوا ايوة فعلا لما بيذكر غير الشفعي بمدغاس ايوة الشيخ قسامة مرة جاء بكتابة اسم ترجمة الامام احمد فقاعد يقرى منه شوية ويبكي وكده من كلام الإمام أحمد والناس متغازة يعني اللي يسمع الكلام ده هيتجنب ما هو ده التعصب ده اللي هو محبته للشافعي ما تيجي بقى تقعد تمدح في الإمام تاني هيبدأ زي ما إيه كأنه مثلا اختار غلط يعني كأنه يعني ما لهش مرجح قوي في اختياره فبيبقى قلقان ومتدايق مش عايز حد يجيبه قدامه سيرت اللي فتلاقي اتنين يتغازوا لما يمضح الامام احب الشيطان وايه اللي تحت ايدي برضو هنكل بيه ما طبعا انا مش بنكل بيه علشان هو شافعي بنكل بيه ده كان عنده التعصب المنقوط ده لانه يشبه الشيطان امال ايه ما هو ما فيش شيطان عن كده الامام احمد ده, ده الواحد لو مثلا ما بيقولوا له مثلا اي واحد من العلماء غير الامام احمد يعني ما فيش غضاضه اما عن زهده وعمله وبتانما لو جه الامام اللي هو طبعا حسابه يعني يعني ابن الجوزي قال لك التابعين أفضلهم الحسن البصري وابن سيرين وابن المسيب وعد كده عدده قويس وشعرفه هو الإمام أحمد عدوا منه وبعدين قال لو شفنا بقى مين أفضل التابعين قاعد يدرس كده واحد واحد فاستنبط إن الإمام أحمد أفضل التابعين يعني الصحابة وبعدهم الإمام أحمد ومع ذلك تلاقي الناس ايه ما تترش من اي حد انما لو ذكر الامام تتغاظ ده كلام فطبعا قلت لا ده كده لازم نعالج فده مرجح تاسع لدراسه الايه ده غير بقى مرجحات لدراسه المذهبين يعني الشافعي ومذهب الشافعي والحنبلي على بقيه المذاهب ده في مرجحات للاثنين مع بعض يتصفوا الاثنين بنفس الصفات إنما دي مرجحات دراسة المذهب الحنبلي عن وأظن إنه متعين دلوقتي دراسة المذهب الإمام أحمد لإنه دراسة غيره هتؤدي إلى فسائد وإلى قلة الاتباع هتتبع مين تبع بقى ده وده يعني بقى دلوقتي فيه مصيبة كمان إنه وقل فطبعا اتباع ناس بعينها يؤدي الى فساد كبير وده مش كويس خير بقى طبعا مسائل العقيدة الشافعية مؤسسين الاشعارة والتأويل والتفويض والحاجات زي كده وطبعا منهم يعني كبار العلماء منهم ما هماش مغواطين قوي في الموضوع إنما ليهم زي ما تقول يعني ألفظهم وبتعتدل إنهم مش متقنين للمسألة يعني إمام الحرمين احتار في كلام ها كلام الهمداني والنووي ديه كلام يهم التفويض قرأناه في مقدمة المجموع يعني والرزالي وابن حجر يعني برضه يهم التاويل ويهم التفويض ويوم طبعا يعني لهم كلام كده ويخالفوا يعني ابن حجر ذكر ان نفي التاويل وناوي ذكر نفي التاويل انما في كلام كده يهم التفويض وفي في شروحهم كلام يهم التاويل برضه ها يعني في حاجات يعني كده فطبعا ده برضه ممكن تعتبره مرجح عاشر وخاصه في هذا الزمان فخطوره كبيره الحقيقه ترك مذهب الحنابله الان علماء العلماء الجماعه الان اهل السنه والجماعه علماء اللي يجب اتباعهم ما تخافش من إيه انتصاره انتصاره محدش مفيد عليه انتصاره لا لا انتصاره لا ما احنا في ناس تدرسه برضه بس يبقى ناس مخصوصه يعني الحنابلة يبقوا يدرسوه الناس المتحمله تبقى تدرس المذهب الشافعي والناس اللي تدرس مذهب امام احمد ده كانوا بيحبوا بعض حب قوي جدا لفضلهم يعني الاثنين فطبعا احنا ما لازم نحبوهم كده من نفس الطريقة يبقى احنا حاجة واحدة وطبعا يعني احنا بندرس مذهب الحنبالي واقول احنا ايه ما قولتش حنابلة برضو انا عاوز تبقى حاجة واحدة ما هم فعلا حاجة واحدة والشافعي في ودي واحمد في ودي ده هم حاجة واحدة الاختلافات اللي بينهم يعني اختلافات طبيعية في الرأي من رحمة ربنا فإيه دي تسعى مرجحات ولا عشرة ادرست مذهب الحنابلة على مذهب الشفاية الناس بقى اللي متمسكة بحاجات تانية ده الحقيقة ما محتاجين المناقشة هو بيقولوا خلاص يعني مش فاهم عرفش مش مدركين الكلام اللي أنا قلته هو لم فيه وإلا هم ذكروا الشفعية من زمان وخلاص وطبعا مذهب الشفعية مليان مسائل ومليان متاع إنما يعني ما هو فيه خوض كتير وتهجيز كتير وإنما بندرس البيبوري ويعود يقول لو الإمام بقرة بقرة على شكل إنسان وبعدين خطب العيد ويعني دباحوك له ويعود كلام يعني الرجل طب سبوخة طب الايده ولو فيقوه فين بقرة على شكل انساني ولا انسان أو على شكل بقرة فين دي يعني عفريت ده ولا انسان انساني شكل بقرة وبقره. ويتباحوا ويأكلوه انت اصلك ايه يكون حاجة ما اكولها عشان اعزلناك ألف سنين. لا واحد يكون من سمين شوية شميبة في لحن الساعة بقت كيان يعطي للدرس يا فالع ما الفرق بين طريقتنا الاختيار الأسهل مناسبة لحل المكلفين أو بين طريقة الشيخ القرضاوي المعيبة جزاكم الله خيران الفارق إنه فيه شروط لاختيار الأسهل من الشروط أن يكون الدليل الدليل الأسهل قوي محتمل وقوي كدليل الإيه؟ إنما ما يكون دليل الأصعب هو الوحيد اللي قوي والدليل التاني واهي وضعيف مالوش قيمة يبقى ازاي ياخد بالأسهل يبقى ربنا أراد لكل الامة عملا واحدا ما تفاوت انما الامور اللي فيها تفاوت ايه الفرق <تصفيق> اللي هو ايه <تصفيق> طيب يأتي اقوام من امتي يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف ده دليل ايه ده من معلقات البخاري اللي صححوها لانها جت بصيغه الجزم بيعمل فيه ايه يعني حلل الموسيقى بناء على ايه الضوابط الضوابط ها ضوابط ابن البخاري ضعيف المعلقات موصلوها كلها ابن حجر وصل كل المعلقات ها وصل طب وبقيه الاحاديث وباقي الفقهاء في <ترطوشي> نقل الاجماع على تحريم المعازف مين اللي قال مين اللي قال بس مفيش ابن حازم طيب. عايز ايه بقى ابن حزب مكنش عارف ابن حزب مكنش عارف الاحاديث سؤل على الترمذي قال لا اعرف ايه يعني ما ثبتش عنده ما ثبتش عنده الاحاديث لو ثبتت يعمل به خلاص ثبتت الحاديث ثبت لا بعد الفتح خلاص ابن حجر وصل كل المعلقات وعند البخاري اتى بها بصيغة الجزم البخاري أتى بصيرة الجزم وعايزين أكثر من كده يعني قال, قال فلان كما البخاري يقول قال ابن عمر يبقى قال ولا ما قالش قال حتى لو مجابش سنة ومع ذلك ابن حجر وصل كل الأحاديث وأثبت صحة كل المعلقات المجزون بها دي دي نمرة واحد انه لا نترك الدليل الصحيح لترهات وأوهام وتخريفات هو يعني تضعيف الحديث ده وبالعافية عمل زي اللي اللي قاله ده أهل المدينة كانوا بي بيسمعوا ابتاعه فقاله سؤل مالك عما ترخصوا فيه أهل المدينة من السماع قال إنما يفعلوا عندنا الفساق تبا خدين الصيع تقولوا أهل المدينة بيعمله المأمام قالك الفساق اللي بيعمل الحكاية دي عندنا مش العلماء عشان تقولوا أهل المدينة يترخصوا يعني العلماء ده الفساق اللي بيعملوه وإحنا بناخد عن الفساق بناخد الفتوى عن الفساق نقول أيوة في واحدة زينية هناك يبزنا حلالها ايه التخاريف دي فما حدش قال فيبقى احنا من ايه من الحاجة التانية إن المختار هو الأنسب لحال المكلفين ما هوش الأسهل دا احنا بقول الأسهل في حاجات معينة إنما مش دايما يبقى الأسهل ما دايما فيبقى الأنسب والأحسن لحال المكلفين على التقدير أحيانا يبقى الأصعب أحسن له وما ينفعوش غير الأصعب وأحيانا هي الأسهل وهكذا يعني الأسهل ممكن يبقاش له قيمة بالنسبة للمكلف لا يؤثر فيه لا يفيده فلازم يعمل الأصعب الأصعب شوية يعني على حسب الدرجة فما يباشر الأمور كلها علشان السياسة وعلشان بتاعنا اختاره وخلاص عشان الناس تقول علينا ناس كويسين و... وجنتل ومحدثين و... والفكر المعاصر والناس العاصري والشيخ الشريب والحاجات دي يا دي هيمة فيبقى قادي الفرق بين طريقتنا وطريقته ان احنا ما بنختارش الاسهم ناخد الانسب والاحسن وبعدين لازم يشترط ان يكون الدليل وبعدين إيه؟ النظر يعني ساعات بيبقى اعرج انا قلت لكم ان انا عدت مع صاحب محمد اسماعيل الشيخ عز الله يرحمه بيحسن اليه زماني فقال لي أرجوك قل لي الشيخ قسان داعي للتشدد يعني واحدة عايزة تلبس النقاب وابوها بيقول لها لا طيب بر الوالدين واجب وعدين مين اللي قال لطع لمخلوق في معصاة الخالق ايه القولة دي يعني ونقعد معاه يعني قلت ايه دي دي ايه يعني ما رجعت لقيت حديث باني متفق عليه ولا وشان حديث حديث صحيح لا طعن مخلوق معصره كان حديث صحيح الحاجه الثانيه يقول لي ايه دلوقتي كبيره في الأمة وما نقعدش نتعلق بالحاجات الصغيره النقاب ومش النقاب طب ده كل جمعه يجي لي اسئله وفتاوى في زن المحارم هنسيب الحاجات الكبيره ديت وننطر ونقعد بقى نشتغل بالحاجات الاله انا قاعد معانا مكسوف برده يعني صد معايا وبيقولت الله طيب هو اللي جاب زنا المحارم ايه يبقى ده ادعى لل... للتغطية ولا ادعى للتكشف ولا ايش خال فا... ما بقيتش فاهم هو معنا ولا علينا ولا ايه يعني هو معنا ولا علينا ايش عارف يعني ما بقى ده ادعى بقى للا ايه للزيادة في التسطر لسد الزرائع بقى يبقى لا يجوز ان احنا نقول ان المرأة امام محارمها ما عورتها من للركبة للركبه ولذلك احنا اخترنا مذهب الحنابلة انه ايه لا يظهر منها الا ما يظهر في المهله في الخدمه بتاع يعني رقبتها وراسها وجزء من ذراعتها وجزء من رجلها من تحت من تحت الركبه ان هم الباقي كله مستور حتى عن اخوها وعن كل محارمها وغيره وابوها ما فيش ما فيش حل غير كده مرة دخلين كنا راحين عايز بتوزهد جانا باين ولا ايه والدنيا ليل وكان زمان مش زحمة كده الدنيا مقطوعة شوي فجات بنت ولبسة مش لبسة مش, مش محتاشي كويس يعني وهيت عرضوكم خدوكم معاكم ايه يا ستي في ايه قالت دول عايزين اختفوني البيت تشكلها وحش قوي ويعني بس المهم بصيت بقى ايه ناس مصطرية عمين عينهم كده واقفين اه الشيخ وطبعا <تصفيق> دول وحشة حلوة مش فرق معهم او عقلهم مش معهم اصلا المهم انها انسة وحين ينقشع الغبار يعلمون أفرس تحتهم أو حمى إنما هم مش دليلين دلوقت فإنما لو هي ماشية متحجبة ومتسطرة محدش هيجي جنبها إنما أنت لبسة لي عريان و... و... و... و... و... و... وزي الأردو اللي عاملة فيها ورد عرفت المثل ده زي الارد ما ورد فيبقى احنا لازم نحافظ فده برضو معرفش يعني السوق تقدير برضو للمصالح والنفاسل ده ده لو قررنا ان المسألة فيها يعني خلاف ولا حال وبعدين طبعا زي اللي بنجذب على نفسنا يعني اما نيجي مثلا في النقاب ما هو قاله يعني بعضهم قال النقب واجب على كل حال وبعضهم قال مش واجب ولكن يجب انخشية الفتنة طيب الفتنة مش مخشية دلوقتي ما في الشوارع كده الفتنة مش مخشية احنا ملحقين على طلبة العلم كنت هقول الصالحين وبعدين قلت هكذب ليه فقلت على طلبة العلم ويطلبوا العلم بقى اللي هم يعني بنجيبهم في الجوازات يبقوا عجول عدول أصدي فما بالك بقى بالناس التانية يبقى فين اللي أمن الفتنة وقالوا إن لم يوجد الفساق لأن الفسق يفتن علاو بالدميمة ولو هي شكلها حلوة حتى لو معوجود الصالحين لأن الصالح يفتن بالإيه؟ لان ممكن يقع نظره من غير قصد ممكن الشيطان يوسوس له يقوم باصص فبرضه يعمل حقيقه يعني يقوم يقول ما هو في خلاف بين العلماء والحقيقه ان في خلاف الحقيقه ان ما خلاف الخلاف مش في الحاله دي الخلاف في حاله ثانيه هو ما نستعبطش بقى ولكن طبعا الشيخ القراداوي عنده علمه وعنده إقباله ولكن هم بيبقى لهم أفكار كده الشيخ الغزالي ما كانش فقيه أوي فكان عنده أفكار كده أن نحن نهتم بعظائم الأمور وما نهتمش بصغائر الأمور علشان المثقفين والناس والمنتمين والمحيدين ومش عارف إيه ويبقوا يعني ما يخافوش من الإسلام وما كانش عنده علم بالأحكام أوي يعني كان يزود فيها وما يدورش ما يدورش على الأحكام يعني مثلا فيه خلاف في الصور الفوتوغرافي ماشي حاطت صورة الموناليزة طيب والتمثيل فيه خلاف pine Punk طيب دي ما فينه لفيها بقى يعني كان في خلاف في الصور الفوتوغرافي او الصور المرسومة حتى خلاف الشازة اوي في الصور المرسومة لنهج ظل يعني مش تمثيل يعني مفيش خلافة الصور اللي لها ظل اللي هي التماثيل مفيش خلاف عنده تماثيل برا فطبع الواحد بيبقعد فيه يعني تلفزيون وراء شغال مزيكة والموناليزة على الحيطة والتماثيل في حتى البوفيه عليه صورة مش عارف أسد ولا يعني رأس, راس كده حيوان بتاع مش فاكر ولكن كان يحب الإسلام حب ويرغب في الدين رغبة ويدافع عنه ويزود بنفسه وماله ويتعرض للمخاطر كلها في سبيل الإسلام مش تقول مثلا أنه كان مش هموا الدين ولا مفرط فيه ولا. لا أبدا لم ضحب حياته كلها وهبها لله وللإسلام ولكن بتبقى أفكار كده غلط فندعوا لهم أن ربنا يسمحنا ويسمحهم ويأجرهم على الجزء الصالح من أمورهم دول وهب وحياتهم كلها للدين ربنا يخلص مياتهم ويرزقهم السواب ويدمعنا معهم في الجنة بعض المسائل في صلاة الخصوف لماذا نصلي بالرؤية الفلكية ايه الرؤية الفلكية دي هل صلاة الخصوف تجوز منفردا في البيت ها يجوز صلاة الخصوف منفردا في البيت يجوز اه قولنا دي ولا قولنا ماذا يفعل من ادرك الصلاة في الركعة الاولى ف privileged ركوع又 الولى ومن القذ الطالب الركوع, الركوع ثانى الركوع الاول هو الي محسوب بس هو الي الي تحسب به الركوع الثانى مستحب ويدركه م ويدركش الركعة بى يجيب ركعة 전� productions ماذا يفعل من أدرك الصلاة في الركعة الثانية بعد الركوع الولى اجلا اما زي الثانية يابن هالا ايجيب ركعتين كاملين هيكمل مع الامام ويجيب ركعتين كاملين كأنه دخل بعد الركوع في أي صلعة دي الركوع الأول هو المحسوب ماذا يفعل من دخل صلاة الخصوف مع الجماعة على أنها صلاة العشاء ثم اكتشف ذلك بعد الصلاة بعد مخلص الصلاة خلاص هيخش صلاة العشاء لما يسلم الإمام آه عشان اختلاف النظم يعني آه عشان ركوعات الزيادة والحاجات دي لأنا مش عارف المسألة دي ها الدرس الجاي في صلاة الخصوف هل تقول صلاة صنة المغرب والجماعة تصلي صلاة الخصوف في المسجد نعم تصليها منفردا فوجود الجماعة ما يجراش حاجة بقى ليه بأن نصلي بالرؤية الفلكية مش بالرؤية الفلكية بالرؤية العين لانه يعني التقديرات الفلكية دي ممكن يعني فيها غلط السنه دي في هلال ايه غلطوا اختلفوا واتخانقوا في دول شهر ايه السنه دي شوال لما قالوا النتيجه يعني الكلام ده في مصر النتيجة على الحسابات الفلكية وأعلانوا أنه فيه اختلاف في اليوم مصر برضو يعني مصر اختلفت مع مصر حسابات فلكية أصاد حسابات فلكية فنحن ناسق إزاي في الحسابات الفلكية وأنصوموا إيه رؤيته وأفطروا لرؤيته فنعم ناخد بالنسبة للخصوف يعني نشوف القمر يخسف نصد او أخبارنا ثقة أنه خسأة إنما لسه ما خسفش يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي إلا بعد ما يرى إيش ده حاله المشرف فلا إحنا ما نعمل زيه يبقى أكيد صح إنما أي حاجة تانية تحتمل الصواب والخطأ وطبعا أقل من فعله نعم هو اللي كانت في كسوف مبارح ديلة سكتور وفي اللي تخمص دوره طيب صحيك للسعودية شخصهم هو صح مش هم اللي كسوف وصفهم اللي يصف الخسوف حصل 16 عندنا في مصر وفي السعوديه امبارح الليله اللي فاتت والنهارده 16 في مصر في وفي السعوديه 15 طب بيحصل ليه 15 دايما طيب يبقى السعوديه اسوء ولا مش أنا معرفش الفلك قوي بس هو كان هو بيحصل في الليالي البدرية الليالي البيض يبقى السعوديه اسوء أظن الأحداث دي يا شيخ بتظبط بيراكم بتأكدوا منها الشهر بدأين أيه طيب يعرف لنا الحكاية دي هل دا يدل على فعلا ان النهاردة 15 مش 16 لما علش ما يلحقش يبين يعني قبل الليال البيض بيوم وبعده ها سألت اه الشيخ حسام صلى لاي ليله الشيخ وائل صلى اي ليله ما صلىش اصلا المسجد بتاعه أصلاً. كان بيصلي طيب يعني صل له صل انها تحصل في ليله ابدار الشيخ الاسلام بيقول القمر وقت الابضار قد اجل الله العاده أن القمر لا ينخسف الا وقت الابضار وهي, إلا وهي الليالي البيض طيب كويس الشمس مالها الشمس والقمر الليالي المعتاده انا عارفها عارف انت سوبر طيب ها شغل الاسلام بتاع كله حديث فقه فلك أي حاجة نحوه غيره وما خلاش حاجة شيخ الإسلام جمع أهلية المجتهد المستقل يعني كان له أن يجعل لنفسه مذهبا مستقلا في الفقه ويبقى زي المذهب الخامس بعد الأيام الأربعة يعني له هذا ما يبقاش يعني عمل حاجة مشكلة ولا حال ولكن هو يعني ملقاش فيه داعي يعني خلاص الأصول استقرت من السنة الطويلة وطبعا هو ما يمنعوش إن مخلفة الإمام في بعض القواعد الأصولية ما بيدرش يعني يعني كل المذاهب بيخلفوا قيمتهم في القواعد بس بيبقى يعني قواعد قليلة يعني إنما المعظم مشيين على نظام واحد فأخذ هو أصول أحمد وبقى حنبالين إنما طبعا كان إمام كامل الأهلية في كل العلوم يعني ملوش مثيل الحقيقة ملوش مثيل خالص وأنا طبعا ابن النووي وبحبه جدا لدرجة يعني مرعبة إنما شيخ الإسلام حبه طغى يعني وزاد وينبري أن يكون الأمر كذلك يعني النووي مختص بعلوم معينة إنما شيخ الإسلام بتاع كله وبعدين عمل حاجة محدش عملها أبدا يعني الغزالي عمل حاجة محدش عملها بس في جانب واحد والجانب القلبي يعني والاهتمام به أسرار العبادات وأحوالها وأمور الخلقية من بالظواهر شيخ الإسلام ده جانب من الجوانب اللي هو عملها ونظم قواعد الدين كلها وطبعا إحكامه للسنة وتمسكه بيها يعني النومي برضو أتلاقي ليه حاجات زي تأويلات مثلا مش مقصودة زي كلامه اللي يوهم التفويض وإن كان نحمله يعني على إنما شيخ الإسلام حاجة يعني وطبعا ايه يعني اي واحد غير, غير النبي ضروري هيبقى عليه يعني خلافدة مفيش كلام يعني صلى الله عن النبي وقال ولكن احنا بننسب يعني خير ان شاء الله هتروح تاني ولا مش رايح نعم أنا مش هسيبك ما يطمئن يا إما حر <تصفيق> أنا مش عايز أدغط عليك أعمل ما أنت عاوز <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام وعلى الله اللهم اقسم لنا من خشوتك ما يحول بيننا وبين معاصين واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها مننا ولا مبلغ عننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا شقيا ولا محرومة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اجمعنا على الخير ولا تفرقنا أبدا حتى تجمعنا في الجنة بإذنك ورحمتك وفضلك ومنك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله